الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العجيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من كفارك. فَارْجِعِ الْبَقَرَ هَٰنَكَ تَرَىٰ مِنْهُ قُطُعًا ۖ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَقَرَ كَرَّةً أُخْرَىٰ قَالُوا إِلَى الْكَلْبِ ۖ وَلا قدَدَ زَْيًَا نتَّمَ أَُّياَا بِمَقَابِي حَوجَعَنهَا جُمًَا يشْتَاقين وَعتَدَنَا لَم نجابَ السَّعم وَلَِّينَ كَفَو بِعبِّهِ عَذاابُ جَهَن مَ إلَ أُلقُ فيهَا سَنع لَه شَهِي فَوْ وَه تَق تكادُ سَمَ يذُ منِ ال كلُم أُك فيهَا صَج سَألَهُم فَزَنَةُهَا أَلَ وَبَلَ قَدَّرْنَا عَلَيْهِمْ ضَلَالًا وَلَا يُؤْمِنُونَ وَقَالُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي فاعترفوا بلا بهم فدفقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغير لهم مغفرة وأجر كبير وَأَفِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ جَهِّرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَهُ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فمشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يحفف بكم الأرض فإذا هي أم أنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاقبا فستعلمون كيف ندير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نشير أولم يروا إلى الطير فوقهم صاف فاتموا ويقبروا ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بطير أمن هذا الذي هو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 سَأَكُم وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَسْمِعَةَ قَلِيلاً مَا تَشْكُرُونَ قل هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَزِيرٌ مُّبِينٌ فَلَمَّا رَأَوْهُ جُلْفَةً فِي أَسْوَجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ سَدَّعُونَ أَلَا رَأَيْتُمْ إن أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ قل هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وعليه فسَتَعلمونَ مَنْهُ وَ ف بلَال مُب قُلْأَرَرائكُم إن أأَبْمَ حَم أكُم غَرثمَ يت ق بِمَا